أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من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 وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ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 أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأغرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وَمَا أَرْسَلْنَا orang yang إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ "Aku ظَلَمُوا mengutus أنفسهم جاءوا كفاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب رحيم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 وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ قُتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ولو أنهم فعلوا ما يواضون به لكان خيرا لهم وأسد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما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 Barik al-Fadl min Allah, wakafil Allah Alimah. Ya ayu al-Ladin amanu, kudu hitzarkum, fafiru sabat awan, firu jamia. أَمَنَ يُبَطِّئُ أَم فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِلَّا لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِن أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ إِنَّمَا تَنَائَلْتُم بِهِ وَلَا يَقُولَنَّ ابْنُ الْإِنسَانِ إِنِّي مَكْتُوبٌ لَّكُمُ الْفَضْلُ وَلَا يَقُولَنَّ لِأَحَدٍ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 Waj'al lana min ladun ke waliya Waj'al lana min ladun ke nassira Al-lazina amanu yuqatilun fi sabilillah Wal-lazina kafarun yuqatilun fi sabilillah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 فما لها أولئك القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وَمَا أَصَعَبَكَ مِنْ سَيْئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنْ يُطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَىٰ اللَّهِ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 والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن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 ولو ردوه إلى الرسول وإلى لأول الأمر منهم لعل مول الذين يستبطونه من جه ولولا فضل الله عليكم ورحمة الله التبعتم الشيطان إلا قليلة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 لا يَجْمَعَنَّكُمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ